فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي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 قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة عند إذن الله والله مع الصابرين ولن وتواجه جنودهم قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ الْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا شَاءَ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ولكن الله ذو فضل علينا العالمين تلك ايات الله نسنوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين